بعض الدوائر الحكومية والشركات تخرج عددا من عمالها يؤدون فريضة الحج فما حكم الدين في أداء هذه الفريضة بهذا الشكل يجوز الحج على نفقة الدولة وتسقط الفريضة وكذلك يجوز الحج من خلال الفوز في المسابقات الدينية التي تنظمها الهيئات الحكومية لكن إذا تأكد الإنسان أن كل المال الذي يحج منه حرام صح الحج مع ارتكاب الإثم عند أكثر العلماء لكن قال أحمد بن حنبل لا يصح ولا يجزئ وهو الأصح للحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي أن الحاج إذا خرج بالنفقة الخبيثة ونادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأزور فإذا لم يكن هناك تحقق لأن هذا المال حرام جاز الحج ويقبل إن شاء الله والله أعلم